Yeah. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. محمد الله. Amém وإلا مولاي ما No خير من مدت إليه يدون ما <متحدث> حسرو الله عليك فات أشكو إليك. وَلَا جَهَنَّمَ الْخَلْقُ